وهو بالنفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتما يرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش مَا ما مَا ما زاغ البصر وما طغى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 أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون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 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى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 هو هو رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤدفكة أهو فغشها ما غشها فبأي آلام ربك تتمارا هذا ندرا من النذر الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه أف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا